یا برزگانم امروز گریه کنم شان الله با خوام وای برزش، آموزار برایش که آمدن قدر بیسته انشالله. چال خالق، دخمه بر روی اوی برز انشالله، وای رومانی تصور دل دینی. ای جوای که امدع و مبارکه، سپاس وار بالعالمین، پوش به جوای روز لجشک شكا دعوة يجي حقه دعوة إهل السنة والجماعة دعوة موافقة القرآن والحديثة ودعوة موافقة فترات سليمي إنسانة. بويا خلكانك يا خوي عندي ون بوه لناوزنجاوي شخص فرجي وتصوو خراف تعصي مذهبي تعصي حزبي وتكفيره ضلاله فسفه ضياعه كاتك أودع وحقه بيسن. هذا كان او دعوه او اوا صافي سازغارو فين <تصفيق> كوسرده كاون تينو <تصفيق> بول تسانك خير <تصفيق> يان تي دابت كاتته او دعو حقيا في دجا والله برا كانو شلون ما ني تشي تينو كاوي دجير دكيول لو ددغشتاوا خالتاني شي لا لظلمات دابون كاو دعو حقيا في دجا الحمد لله عاشناي ددن بختور دبن وديننا او, أو منهج فاكهه كمنهجك بوهموم صومان انا نجم هجيكي زيبي كيف لانه في سابت روش بدوال روشيش او دعوى يا غودا ترو فراوان ترو ارشيقو دستربيبت تاوكو ارشيقو دستربيبتي اما لو عستا دعديم شون برام كعتر رجال القران في روزاتي ماندفا من انا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي محمد عليه الصلاة والسلام إيمان وتودنرين قصيتي قوس أمانتك عظيم كلامك مزن كقرآن ان سنلقي عليك قولا عظيم أو قولا عظيما في استبشها دواي أواب خايف ترور دجال أمر في عمرك عليه الصلاه والسلام لا أو أمانة جوريش بكات عن في دواي اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إننا شيئة الليل هي أشد وطن وأطم قيلة وإن لك في النهار السبح الطويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واصبر على ما يقولوا واجوهم هجرا جميلا تناشى ألتشان كلماتانك كاو خويل خويل إعجازي قرآن خويل خويل عظمتي قرآن كاتك قولا ثقيلا سنوقع عليك قولا ثقيلا فقولك ثقيلا أوجد في يوسي شباسيا وشكا قاعدة و و هبدا أو يستبوا شك قاعدو بناغيش متين ودا مزلايش هب دنا أو قول ثقيل فيهم عجرا. أوجبتي دا فتنكلي ماي خالد بالجار فالمي وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ذكري خواك دائما خواي يرد لا ياتب وتبتل إليه تبتيلا توا إن قطاع كوتفروك أبو خواي رب العالمين بو. شو كأو كساني بدعوه الله يستن أو كساني بوجي هذا مزناه الله يستن برعاستی پیوسته متفرق بندی، پیوسته خواني گلاب کنه با آدینه، جندی گبن با آدینه که خواجه اوره، پيامبر خواجه اوره الله يغرس غریس و غرسن يستعمل اُهم في طاعته. بردمان خواجه اوره غرسه، يعني تو کوچیت سنمامه، دارواني تدایچیند و طاعته که خوب با کاری آمده نه. بوی پروازگار فرمی، وادکریس مربی، یادی خواک، آوجا کریستر فرمی و تبتن إليه تبتیلا. هوا انقطعك بوخ ولخد خدلك نك رب العالمين واصبر على ما يقولون اوا او ذكر كناو او خويا لك كناو بوخ او اخلاصا بو او شيء اوا بريتي لك شويه قواد دكا قوتك د ذاتك تبواني او امانه مزناهو جري او جارا كتو او امانتها دز دز او دزكي بدعوه دزكي جهاده ناي فايتر او الغار بالحجه والبرهان او كاتا لا راحت زور داتا روز لدوي روز بها لسد أهل السنزية تذكر تواش تادوينا دعوكا جشينا كردبو جورة نبو بخلق نجيش تبو ب الشمس شمن شويرا كان نجيش تبو دوجمنة كمبو أمره دوجمني زواك بيت بوب بي يا عمري خاصصا التعاوكة حجم دعوكة جورة تخلق زيادة تر جنا حزان بجناياتيان دكدو نارحتيان دكد تاويله هات يا عمري خاصصا دعوكة كوبنا والليلة معركي خندق ده تماشى دكان كوبنا أبو أويك في عمرى فعلي صل الله عليه وسلم استيأسالك ابن أبي نبيك له معركي خندق ده كوا تبرأ كان أو دعوة لفراهمون داعي لايك هو شخص فارستان وبدأت كان لدراسة ابنه صوفيا كان دز ببهتان وشبهات على رشدين وتجأتي كردنو نارحتي نوادين برا برهن سنه جماعة لايك شريه وجب هيك تكفير يكانو أوانيك زيادة غوطة ضامن أواني بوتالة بوذا كان لا يشتري وكساني شيء علماني والإخوان ترسو خوان الناس لا يشتري ولا يشتري وات كوته موقف ما نشيبه موقف أوانيك تو جورة ترين تشي منو تو أوانيك وذكر اسم ربك وتبطل إليه تبتلا تزياتر الأخوين جورا نزيق زياتر خود يغلق بي بخوين جورا إخلاص من زياتر بين صدق من لجان فرود جرمن تواو تربه يادي خوا دائما للظلم ندابه أو إما حصانيك بقوه ترمان بيدبه او جربنا برامبر او همو بهتان وقيل وقال خوتش واصبر على ما يقوله صبر على لان ناكري والله هم او على ما يقولوا صبرك فردام بل دعوهم على ما وهجرهم بلا من هذري أنك هذري شيء جوان هذري شيء جوان يا مكا هذري شيء جوان هذري جميل كاميه أوهيك شكوى يتدن به أوهيك في اثنين ليناء اللي نكبتوه وهج وهجهم هذرا جميلة ودرني والمكدبينا ولنعمتي وما حلفهم قليلة إن لذينا أن كان وجهيما وطعاما ذا قصة معذاب أليمه والحاضر بلاك أنا بخايف من الرجال بخو عقوبة يانداه بلال أويلا سرقة بيت شف خو من بقوتك إن بدكرو يادي خايف من الرجال بثقة و بهماشي وش لا حزاني أو دعويني صبر مع الهبيت. وصبر على ما يقولون، صبر بقدر بلاك، لا انترنت لا فيسبوك ولا نازع لم لا شيء، لا موبايلاتا، جنوما بيداً، قسماً بيداً، صبر بقدر بلاك. دائماً شغف وسلام تجند ما بع على صف فيسبوك ما بع، أقيلوا قالوا ردوا بدلو جنوداً أوشتنا لا أهلي كاتي أمس زور زور بنقرأ لو يك الإنترنت رأس أنت النجوى السبية كدعوي حق كذا ذكرين إن شاء الله طلع تنهى أو أن دب كاري بينك حق بقياميت أو أن دنا هرب من درجة هرب بيداين وكقصي كردو يكسر او هو على معقول حقرون كنوا حقروم كنوع ببي قيلوا قالوا مجادلو مناقشوا مهاترات وجنودان وديارستانة شنكا أهل السنة بأدب الشرفية عن هبت. بلى. شون دزاني أول خوار أواش دزاني بفتالي جرمان بودا كريه دروي جردا كريه. برو propaganda خرابي جردا كريه دجاتي أهل السنة كريه. أوانا همود يبينوا بتصير خمان. والله هملاقل أواش دا. أجراء ملايخوار خمان بتوكه. سيلو عيلة قمان أو دينار سدك بوا شافعي دفرمي ولو أن كل كلب عوى القمت حجرا لكان الواحد منه بديناري لكان حجر منه بدينار الواحد منه بديناري هرصق جواري برد يجي في جواري دبلت جرادة بيجي الدينار يعني مسقى لصيرك يق مسقى لصير بزان بتشند أمبو كواتا أو أو باندازي أو برداني كلا سرزيه هنا باندازي او خلكنك يجيناود في الدولة قصت في الدولة جهتوا في أناكين كواتها خليش إشي خومان بدعموا خومان كين حقي خذروك ينوى وضدي مخالف ذا ينوى هركسج إن حرافك لدين ده بزاني أودي ندا الشيمان إمرتية كتاب كتابي للسرد نساء تجلس محاضرة للسرد ده حقي خذروك بل مجادلة قالوا سق جنودان أودي رشتانات دب لو وبارستلبي إن شاء الله تعالى ولو يجبرجتم إن كان بوب من في رب بارك الله فيكم كلا سر فيسبوك ولا سر إنترنت ولا سر أجهزةنا بالري والبر جرحنا أخواني ورثنا بأركمان قرصة والله إنا سلوك عليك قولا تقيلة أجر بزانن او خالك محتاجي أو دعوية والله يبراجي عنده شعور ورش هالضي خو من زيات اللذين إخو حالكين وزيات الأوجه خدمتي أو خالكين بختوري باختواري وخش حالي أو خالك لو كذا سبق لي بديلكي خايف كل كأبندى القرآن والسنة كتب عمر خابي عليه الصلاة والسلام أول إشي كإشي أوكرساني كقائد سفينة كان تيجي تبرجن خايف الجر توي دعوة هداية برحبة دعوبه او منها جفعة ككما تعلى سريع وأركا أمره أو سفينة يا كخلك جيزوري برو برو شوينك ان شاء الله بخت وريدي يا يعني تداعي بدم بدمو مجادلوا مناقشة نابل بواد تولي أو أركب جيب جيرين كإخلاص من بخوازير تركين نية ما لهم مستكان بخوا بعده أدب أخلاق وروشت من برست تركين ولقن خوفه من راز جوبين عبادة قاعة من شاطو باشكن إن شاء الله تعالى أرجى الصابر بين ب هم قسيف الله جيد ومتحمل بين وجهاد حجوب إرهاش بردو متارج قيامه كتائناك بردوان دا بيت آه ردي أهلي بدع بدأينا ردي مخالف بدأينا وإن شاء الله طبعا بالحجة والبرهان وبا وبأدبه إن شاء الله تعالى وكما بس ندرم جهادي حجوا برهان كتائناك بس نموني جهادي في الكتائناك لها ركاتك طبعا جهادي سيكو سناني شابو أو أهلي سنة أو للناس بردوان بمرجي جهادي بيتجي كفار به جهادي بيتجي أوانبك جهادي كشرعي به نه کشتاری مسلمانانو، لواطی مسلمانان، بسکن با مسلمان کشتی نه جیهادی لب نه هال بت آوا پینا و تر جیهاد. که اتبرا برز کنم خلاصی کلام آویک و ایوی برز و گو خوش منشاء الله هست باو مسئولیت خورسپین کرد سر شم نانو الله جورگو ریا و ناشتوانی بچیف گیلی تابوک علاقه منا گر قایفو من بتدرن کین و او کارب او ارکه حلگره او پلی نخوا قاعده رازی زیاتی لدنه بختواری زیاتی دنیا قیامت داده. جا خواجه ربانسیب منشوده و شرکت وامان داده. ایچک من لا جنده و پاسران کاری ام دینه. بتوانی خدمتی خوامان و مسلمان کن. خدمتی چی شرایانو راست درست و آداب و روشی شرفیع و برزمان بداته. که بعمل و کرده و روشمان خلق بانکین کج اوی بدام و بقسمه خطر بانکین بودیم خوا. خواجه آخری همراه مسیر کامل خدایان.